تفسير سورة الجاثية بسم الله الرحمن الرحيم وحانك بلاب يامقع الله نحريسة قوذي اميدا قارها ندب نحريسة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حميم الله اعلم كتابك قرانك سو دجنتي سو هذا الله عزيز الحكيم كا إن في السماوات والارض لايات للمؤمنين مؤمن تعيات با سماواتك كان سماوات كا يدول وفي خلقكم وما يبث من دار آيات لقوم يوقنون ووحدُلك كفردنا مخل قذا الصعضقك دي ووحق ص من السم إمِ الرزق فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون إسخلافتها بينك يمالين تيوحى ألا سمدك سودة شيئة الرزقية سواء قلنا يا دولك انت عباروبي كذب يا غقدون كدب لها ايات ما اوغسون اد تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون تاس واياتك اعلنكو اخرين ان كركوا دسي حقه وَارْكَبِهِ الله إِيَّ آيَاتِي سَكَدِّبْ رُمَيْنَيَانِ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ هَلَاكْ بَا أُسْتُمْنَا غَيْبَيْنَ أَبُورْتَدَنْ بِبَدَنْ دَمَانْتِيسِ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَلْ لَمْ يَسْمَعْهَا كألم يسمعها فبشره بعذاب اليم كاسا مغلآه يذها لأول اخرين حدن قالني مدائما استغاسك كبرن استغاسك كاس وغب عذاب درن واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا اولائك لهم عذاب مهين مركوغا د واحد كميد اياتها نغوخو كاي اشاجاس ساسكو اسنا وحا اسغنا د عذاب و احد الله من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا وَلَمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ أَوْلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَحَكَرَ يَجَهَنَّمَ وَحَيْكَسَ بَذَنِي وَحَيَّ آلَ سَقَدْ أَوْلِيَاكَ ذِكْتَنَا وَخَبَأُوا مَا تَرَى وَحِينَ نُمْذَنَ عَذَابَ وَيْن هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ زين علي قرانك واهنونك وي كغالوب اياتك الله اكبر الله اكبر لا سورة الجافية ومكية مكية آيادة تضبية تبن آيادة و دوانا سورة دشنية فرتنات أيها اللحب آيادة وحاينو عبدين يعني والله سبحانه وتعالى سودة چي قرآن كريم كي شرفت له آيادة وحاينو عبدين يعني ودى اللح سبحانه وتعالى إركا دولك إياو وحكستو مخلوقات ودولك دوشي سكوسوغن هَبَن كَ مَالِنْتَ الرَّام كَ يَا جَجَدُون كَ دَبَيْلَه وَحَا سُودَن وَخَي آيَدُ أُيُهِن دَتْ كَ مُؤْمِنِنْتَا دَتْ كَ مُؤْمِنِنْتَا وَحْيَ قِينِيَ عَقْلِ غَنَلَه أَيُّهَا لَحِبَتَاسِن وَحَيْنُ سِعْدَيْنِ سَإِنَّ اللَّهَ وَدَن إِسْكَلَ أَمْرِكِ سَلَقَا تُلُغُنَا دَغْمَ لقد قمنا بكتابك سهدئتها الرومين كدقاً معاملو أخلاقية وحكستو كتابكونا فرائيو أيها الحب هذا وحانك لو كقادنين حد قرآن الرومين وإذا وحك لو حقا أو أي رومين مجرتو بهم بذنه دن ببذنه انتو مغل قرآن كو الأخرين آيو اسك كبرين آيو كما دحتاج آيو كنا كاس وحاوس ناضي الله يعد وحدت ريس لك سكون مد هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله وَل تَبَتَغُومِ فَضْلِهِ وَلاعَكُم تَشكررون الله وَك عذين صَخرِرَبَّ سعدونُونِدُعَُحةعملركَ عَ آضجِس الأرض جَم مِنه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 كرون وحوكل الله يدين ساخر وحكو سكن سماوات كيا دلك دمان حقيس اي كا هاد ارن تاس نعي لا يرجون ايام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاد كد فَادْخُلُوا مُؤْمِنِينَ تَعَالَى اسْكَدافُ كُيَ انْكَبَّ قَيْنٍ عِقَابَ تَالْ سَيَعْلَوُ غَابَ الْمَرِيَاقَ وَهَيْكَسَ بَدَنَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثم الى ربكم ترجعون قفك عمل ونسمايا النفث ساكف عيد قفك عمل حسن سميا النفث ساكد بقبته كاد ابن حجا الله العيدين ساعل ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ على الْعَالَمِينَ دَبَاهُمْ بَنُو سِينَر رَبَّنَ إِسْرَائِيلَ كُتُبِيَ حُكْمِيَ النَّبِيِّ نَمُ وَحَانَ كُوا رِزْقَنَا وَحَيَا بَ وَنَاكْسًا وَحَانَ كَفَّ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 ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وحانسين حجويني الشرائع مركان لا مركوس علمي غيومي أيس خلافين صابنا وَوحَد يدُمدحضَضَعَنا مع تقيام أيوكَ حكم دحضض وَحيي سخافان أَّ جعلناك على شيعة مِنَ الأمرفَ التبعها وَلا تتبع هُ الذين لا يعلمون كاد ابن وحانك يا كركذا امرك علك كامله الراء شر هذا الراء ان هو ذا كو وحده لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ يروحجال وحدك يا قامت تران ظالمين تنقاركود قارك كل سوكاي ايي ويين الله سبحانه وتعالى وهو ولي كويسك الله اكبر الله أكبر. لا إله إلا الله أيها الأحبة أيضا وحانك قادنا إنا بدلان تنعمين كعلي إلا سوكو بكرين بن آدم كأغو سخيري بد مراكيب تدل سعوتو سماذا دولك إيه وحد أحدود كسوغن وحاصدنا الله سبحانه وتعالى يا اسكل من جرت اذا للوداك تمام الكود هذا وحلقب مرمانا الا فكر وعمل وانحسن الي مدحمان تنلق فقادو ما ربنا ايها الاحب النعمدا ان لي فضل ليس له كبر اول اسك وين أيها الأحبة <سؤال> أيها ذهن وحنك لوك قادنا إنه سيدة ألأ الدرجة يرى بني إسرائيل وقت ذهدي كدب مركو السودة هي كتبون السودة للنبيون لكن نعم دهس وحيك قادن إسخلافيا حسد وضعيا إسلويني أيها الأحبة فانكا يهودك فان النبي ذهن سحماها ويخلديهن سبب طعاها Saab to'aadamad nabiyadu wa muslimin vahaan islam ka hainna wa ahmad taro. Sidaas darteid da, ayu allah subhanahu wa ta'ala nabigayna fara'inu kutusna da sharihada islam ka. Sharihada islam ka dagna usan chalakusinin wa ahmad jaasha. Ayuha lachi baid an wa haba tarimaisu hadda baiddi doona isa ta nur ka islam ka jid ka alihal الله سبحانه وتعالى قفك وناكسني قفك خنمس من قفك السنه وحشقيست اي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذا بصائر للناس وهدى ورحمه لقوم يقينوا <تصفيق> كَا سِوَا الْقُرْآنِ دَتْ كَتُسَايَ حَقًّا وَهُنَا هَنُونَ يَا نَخْرِيسُ يَهِي عِدِّي وَحَيَقِين سَن أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا قوم مسوحا يملينك وحمان تكسبا اينا كلمت دغينك وحقر رمي عملك وانا اكسن سميهو كله نول اليا غربه وحاح وحي حكمي وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون الله سبحانه وتعالى يا سماواتك يا ذلك الحق وورث لوغا بالمريا نفل بوحي كسمتي سلوغا بالمريا نفل بوحي كسمتي من اي فر ايت هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَوْ رَنَّبَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفْ كَيَا شَيْ لَاهِ سَهْوَ دِ سَو هذا علم لاعود دبول مقلكيس يا قلبيس يا ارقيس يا هنون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَحَيْثُ جَاءَ الَّذِينَ آخَرُ مَجْرَاهُمْ وَحَانَ وَقْتُ قَيْلَةٍ نَدِلَّ مَايَ أَقَانُ أَمَ إِلَهَ أَرِنْتَ سُوَحَانَ مَلَأَ إِنَّكُمْ السُّعْدَانَ وَإِذَا تُتلى عَلَيْهِمْ بينات مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالوا ما كان حجتهم الا ان قالوا اكتب ابائنا ان كنتم صادقين مركيد شادا لغو اخر ايات كان مغهستان وحجاءن ايانا كان بيال كان يوره هادد رن شاغيسان قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وحض هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله إذن أولين إذن ندي لإذن كل من مال انت قيام شكنا مرحا لكن ددك انت سبدا مؤقع الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيها الأحباء يا ذهن وحانك قادنا إنه قرآنك يهي النور إيه إفتينك ددك أهر سيدا هنونك إيه نحريسته هانوكا يا نخاريست عبي وحياق انسان سا حنا من هين يسكومد نقدان كو حقرمي ايكو حمانت سمي اي نولل اي غيربا ايوها لحبا عايضا وحينو عبدين يا اود الله سبحانه وتعالى هي أي اينو هل هو ابو رئيس سماواتك يا دلك حق سيئو عدوالباوغا ابا المريا وحيكا ثبتا ايضا اذنى للدلمين اينن عديسها وديد الرعدة او حقا كلن تلقى هانا كفر ايستا عديسها وديد الرعدة او حقا كلن تلقى هادا اي ارقا اي قلبك اي دانا كحلة Kohas maċirahid Hanunin Allah Badegis, Ajuhallahimbah Hagdita Jaxuva, Haidakan ulegi, Markilagu, Ahrina, Ajuhallah, Ajah, Ajah, Ajah, Ajah, Ajah, Ajah, Ajah, Ajah, Ajah, Ajah, Ajah, Ajah, Ajah, Ajah, Ajah, Ajah, قوا صدرينتا الشوعيينتا وحينكرسيهن جريتانك الله سبحانه وتعالى وحين اليه وقتنا الدلي ايها لاحب الله سبحانه وتعالى عيا وحن النول يا وحن الدله ضمانتنا مالن قيامه دام انت مالن قيامه ليس سوكل من دونها يا عيد والبلغ وابل مر وحي كسب التين هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولله ملك السماوات والارض وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبَطِلُونَ الله أَيَّا إِسْكَلَ السَّمَاوَاتِ كَيَدُلْكَ كي مَالِنْتَي قِيَامَ ذُدِعِنَ وَمَالِنْتَي خَسَارِ حَقْدِي ذَيَاشُ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون مال انتاس وحاد أركي يدا أمتك استعي كفر لدلويها وحان الوقت يا ديمال ان تاس كتابك عمل كذا يدو لوغيي وحاليدن كوابل مرين وحاد فليسين هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ كَانَ وَكِتَابٌ نَجِي وَخُونَ كَاد لِكُرْكِين حَقَّ أَنَّا قَوْلًا قُرْئَ وَحَد عَمَل فَلَيْسَ إِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ كو حق الرمي يعمل كواناك سنسميي الله وحوق لنحريستي ستاسينا والليبان ويل وأم مَا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ كَوَحَقَّ بَيْنَيْنِ وَحَالَ غُدْهِي مَيْسَنَ هَيْنًا آيَاتِكَ نَغِيكُوا دُشِينًا لَغُو آخِرِي وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إظن وما نحن بمطيقني مرك غدهقالذا ورهبل توح سعدقيا من شك ما عمل به كان تستهزئون وحاوم قنقالذ حمانتي سمن جيرين عقابتي سوا هنا كود عقابتي اي كوت سي سي وقيل اليوم ناساكم كما نسيتم لقا اي يومكم هذا وما وااكم النار وما لكم من ناصر وحان لدهمانتو قياما وانذ كتغينا سداد او تغتن مالنت هايقينونا <تصفيق> <تصفيق> وعالنار عددينه لنما جرته ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون هايقينونا وحايدونكوا عن آياتك اللي آيات جسس كدغتين وحان ايدكم كيديا دنيا الدو كو ما يا نار تحال لما ويدي سنايو لله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين ما هذا دن الله اسكل رب السماوات كيا دلكه انا ربك عالم كدن وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم الله هو حسنا داي كلغي ويند السماوات كيا دلكه دحديث وانا الله اكبر الله أكبر. لا اله الا الله ايها الاحباء الله سبحانه وتعالى اسكال ايها امام الملك السماوات كيا دولكا مامولك السماوات كيا يا خلقي سو مالينت قيامنا خساري حق دي, دي مال انتاز قيام وحال اركي يدو امتك استجل بها كفر لدو كتابك عمل كيدنك عن تلق ساري قوف كستن وحال لغو عبال مرين وحو كسبضي أيها الأحبة كتابك اللي حق بوكوه اللي مال انتاس في عناين انت تيدون كتوغين وي ليباني كوي حمانا ملحن باو الدنبين سببتوه وحيس كوي نيسيين حق وحينا هايين مجرمين أيها الأحبة الجزاء من جنس العمل حق دي دياشة دي نارتا اللي عيال لقلين وانا لغوه المامي وانا لغوه المامي سيدة قيامها وهي المانساناين نار تاسدح دهنا قرقاركم هلان كمان بحان عذر دارنا لغا اقبل مايو والعياد بالله أيها الأحبة ما لنتاس وقت والبع الله سبحانه وتعالى يأسقنا تهما هذي ويني ملكي ما هذي ويني ملكي ما ملك عالم كوردنا الله يأسقنا تهسبحانه وتعالى ما لنتقيامئي وقت والبع hadaba ayyuha alahibasi anulliba an iska ilalina dhaqan kasto sababi kara albal hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi